Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Yusabbihullillahi ma fi al-Samawati wa ma fi al-Ardi al-Malik al-Qudus al-Aziz al-Hakim. Huwa al-Ladhi ba'athfi al-Ummiyyin rasulan minhum yatalu alaihim.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 ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فينبئكم, فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا فسعوا إلى ذكر الله وذر البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله وذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون